<Feniley> الحمد لله الحمد <swat> <الهمد> لله الذي جعل الصلاة عظم شراعي لإسلام ووعد من حافظ عليها بالثواب الجزيل في الدنيا وفي دار السلام وأوعد من ضيعها بالعقوبة المتنوعة والالم لا اله الا الله ذو الجلال والاكرام واشهد ان سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد الانام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه البراره الكرام اما بعد فيا عباد الله أصيكم ونفسي أولا بيتقو الله تعالى وطاعته أيها المسلمون اعلموا رحمكم الله أن الصلاة مناجة بين العبد واربه فأحرصوا عليها في أوقاتها ولا تضيع هذا الشرف الذي يتيح لكم رب العالمين شرف الموثول بين يده والتحدث إليه فإن الواجب عليكم أن تهيئوا نفوسكم قبل الصلاة بما يليق بمقابلة الخالق جل علاه فإنكم إذا دعيتم مثلا إلى مقابلة مالك أو أمير لبستم خير ما عندكم وتضيبتم بإحسان ما لديكم والله تعالى أولى بالتهي إلى وأحق بالخوف منه والطمع في رحمته وقتها الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مزجد فبادلوا يا عباد الله بأداء الصلاوات المفروضة ان محتومه ادائها بخشوع وخضوع وعلى طهره كامله واياكم والتكاسل والتهاون عن ادائها لانها عماد الدين ووصله بين العبد العالمين ولا تكونوا كناس يصلون باجسامهم واعضائهم فيحركون ألسناتهم وشفاهم بالكلام ويرفعون إذ يهم مكبرين ويحنون ظهورهم راكعين ويخرون إذ كان ساجدين ولكن قلوبهم لم تتحرك نحو الملائي العلاء لم تتحرك نحو أبارئها الذي يتوصل ولم يشعرون نفوسهم خوفوا الله وعظمته وسلطانه وبأساه يظهرون له الخضوع وقلبه نافرة يقرؤون القرآن ولكن لا يتدبرون ويسبحون ولكن لا يفقدون اسبحهم وقفوا أمام الله وفي بيسه ولكن في الحقيقة وقفون أمام مقيمون بأرواحهم في مساكنهم فالأفكار الدنيوية تتزاحم عليهم في اقتصالات وقل ما يذكرون أنهم واقفون بنيد أحكام الحاكمين والدليل على ذلك أنهم يلتفثون في صلاتهم يمين وشمالا ويتنحنحون ويرفعون أبصارهم نحو السماء وطارة يصلحون عمائمهم أو يصلون مستعجلين فينقرون في ركعهم وسجودهم كنقرديك فمن أين يكون لهم الخشوع والخضوع في الصلاة بل إنهم ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه لما رأاه لا يتم ركعه وينقر في سجوده وهو يصليه لو مات هذا على حاله مات على غير ملاسي الإسلام ثم قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي لا يسم ركعه وينخر في سجوده مثل الجائع يأكل أطمرة أو أطمرتين لا يغنيان عنه شيئا رواه التبراني وغيره لأن الصلاة الصحيحة المنبنية على الخشوع من شأنها أنها تهذب النفس وترقي الخلوق وتنهى صاحبها عن كل منكر وقبيح وتطهره من الناس والأرجاس فإذا شهدنا إنسان يصلي لكنه مع هذه الصلاة فإنه يأكل أموال الناس بالباطئ وإسعاب الفساد بين الناس ويقوم بأعمال تتنافع مع كرمة الدين بل ربما اتخذ الصلاة أحبولة يتصيد بها ثناء الناس عليه ويتستر بها عن كثير من منكرات إذا رأينا مثل هذا في الناس فلنعلم بأن صلاتهم فروضة باطلة وستلف كما يلف الثول الخالق وترمى في وجهه شاء أم أبى وصلاته هذه لا تغني عنه شيئا ولا تقربه من الله تعالى بل لم يزدد إلا بعدا وخسارا وفي الحديث الشريف من لم تنهو صلاته عن شائع المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل إنما أتقبل الصلاة من توضع بها لعظمتي ولم يستطيل على خلقي ولم, ولم يبت مصر على مصيتي وقطع النهار في ذكري ورح ورحم المسكين وابن السبيل والأرمالة ورحم المصار ذلك نوره كنور الشمس أكلأه بعزتي واستحفظه ملائكتي أجعل له نورا أجعل له في الظلمات نورا وفي الجهالة حلمة ومثله في خلقي كمثل في اردوس في الجنة روه البزار فاتقوا الله وسارعوا إلى مرضته وكونوا في صلاتكم من الخاشئين قال تعالى قد فلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشئون والذين من الغموا معرضون والذين من الزكاة فائلون أقولوا قلوا هذا وصلف الله العظيم ولكم جميع المسلمين الحمد لله الحمد لله الذي ملك فقهر وعفى وغفر وانشدنا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مكتم حبهم وظهر عباد الله اتقوا الله فيما به أمر وانتهوا عماء هنا وزجر واعلموا أن الدنيا دار الممر وأن الآخرة دار المقر فاخذوا من ممركم ومقركم وتهيأوا لأرضكم وحسابكم على ربكم وألموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه واثنى بملائكة قدسه واثلاثا بالمؤمن من جنه وإنسه قال تعالى والميز القائن العالم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سليما اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصلي على سيدنا محمد في الاخرين وصلي على سيدنا محمد في الملائكه الى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت واقينا وصرف عنا شر ما قضيت اللهم ارحمنا فينك بن ولا تؤذنا فان تعالنا قادر ولطوف بنا فيما جرت بمقادير في اللهم صح ولا تا المسلمين اللهم صح ولا تا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعل ولاتنا في من خفك وتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم اجعل الخير خلف غير رسال الخير رسال خير خلف غير يا رحم الرحيمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا اللهم استر ما ظهر وما خفي من ايوبنا واشفع فينا خيارنا واعتق من النار رقابنا ويسر لي خيراتي سبابنا واهدي بخلاقنا وفينا الذين سبقونا بالايمان ولا جعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا ينكر أفور رحيم وصلى الله أل بشير النذير وآل يصفه السلام كموا لصلاحكم الله